Bismillah rahman rahim Såpah till Allah, ma fi al-samawat wa ma fi al-arḍ, och han är al-Gaziz al-Hakim. Ya ayyuhalladin, ämnulimat, ma la tafgalun. Kaburmaqat al-Allah, aztqlulun, ma la tafgalun. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم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 يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله متن منوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله.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 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وألفوسكم ذلكم خير لكم إذ كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن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 ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار قال الحواريون نحن الله الكافة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدين الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين